وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئًا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعَمَرْتُ لَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكُم كَأَنَّمَا كُنْتُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّتُ يَا مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فوزا عظيما تدريني بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فس. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَوْعَفِينَ وَالْمُسْتَوْعَفِينَ مِنَ الرجال يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا kon ti şeytan in